انت باسم الحجر وما فيش نبي زيه الشمس ويا الامر اتخلقوا من ضيور اه يا امنة لما تولد جبريل نزل سماء الله واحد احد صلى عليه في سماء في حضرة المحبوب احمد رسول الله الروح في نور anam allah rab al haram wal beit ana tubti mush nadman ashman fi ahli al beit في الحلمي لما بكيت طب طب على كتفي بطوضى لما صحيت بدموعه في كفي والكل جرحي داوة وربنا الشافي وما فيش ضمي لرضا لو قلبي مش صار في نظرة شفاعة فتح وبإذن من الرحمة والعالي لما انصره كان الرسول فرحا في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بالدور وعليك سلام الله رب الحرام من في <تصفيق> اهل البيت